يوم الله ليجزيا قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون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 فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما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 دائرا للناس وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم ينقنون ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء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 وأضلله الله على علمه وَخَتَمَ ختم على سمعه وقلبه وَخَتَمَ قلبي على سمعه و قلبي و جعل على بصري غشاون فمن يهديه من بعد الله أفنى تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا وما لهم بذالك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بين ما كان حجتهم كَانَ كان حجتهم إلا أن قالوا أتوب صدقين قل الله يحييكم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم. إلى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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاثية وترا كل أمّة جاثية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 وستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحان قبلهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا طيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما واكم النار وما لكم من